Wauw, ik kom in de warrior, kan ik in de warrior, een hapje, ik heb وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا هو أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين ما وولدا هو ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 وما دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين